وَإِذَا تثلى عليهم آيَاتُنَا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أَمْ يقولون افتراه قل إِنِ افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو بِمَا بما تفيضون فيه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 وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفت قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق عربيا لينذر الَّذِينَ عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين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 ووصينا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وحمله وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي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 ما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم, واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم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 ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا.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 وَإِذْ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون الْقُرْآنَ فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين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 انهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون